ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم والله رفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بدهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراكبون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن ستألو فأصلح بينهما فإن بعث إحداهما على الآخر فقاتل التي تبغى حتى في أئلة أمر الله فإن فاءت أصلح بينهما بالعدل وأقسقو وأقسقو إن الله يحب المقصقين إنما المؤمنون وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عسى, عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ بئس لثن الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتبث أولا